ذا اوريجينال فانتا لاين في ستاتيز رقم 2 ان هو بما ان هو مايكروزومال انزيم عشان دي ممكن تتوه في النص ان هو لما بيكون في الكحول ابيوز او دراج ص دراج ممكن يحصل له اندكشن يعني ايه اندكشن هو بيزيد الريت من غير ما يبقى فيه باثولوجي في اللغة. خلاص يبقى الجاما جلوتاميل ترانسفيراز لو تو فانكشن هو كونفيرم ذات ان الهاي الالكلاين فوسفاتيز ده از اوف ليفر اوريجين نمبر 2 ان هو في حالات اللي هي ال الكحول ابيوز او في حالات السم دراجز زي اللي احنا قلنا ريفامبيسين والاديكولفالسنت والوارفارين دول بنقول ان هو ممكن نلاقي الجاما جلوتاميل ترانسفيراز عالي من غير ما يبقى فيه انفيكشن ولا بعد كده قلنا ان هو الامونيا دي مهمة اللي هي for a metabolic function of the liver ان احنا قلنا ان الامونيا ديه toxic substance وبالتالي convertible in the liver الى يوريا لان هي بتبقى water soluble and less toxic قلنا ان الامونيا دي لما بتزيد في واحد عنده liver disease يبقى ممكن هيجيله complicated by what's called heibatic coma يعني ايه heibatic coma؟ يعني heibatic coma يعني coma نتيجة heibatic disease طيب انما لما قلت diabetic coma يعني coma نتيجة diabetes <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وهنقول بعد كده هتبقى ازاي فاحنا بيقول ان الامونيا serial measurement يعني ايه serial measurement يعني انا اسها مرة ومرة ومرة كذا مرة طيب يبقى ده معناته ان هي to assist the risk of ايه, هبات الكومة يعني ايه risk؟ يعني إن كل ما هلاقي عند الامونيا بتعلى يوم ورا يوم طيب ده معناته ان هو high risk ان هو develop هبات الكومة واضحة الحتة دي ان هو develop يعني ان هو ده من الناس اللي هيجي لهم هبات الكومة اللي هي الامونيا طيب؟ بعد كده اللي احنا هنتكلم عنه, عنه النهارده في بقى اللي هو السنسيتيف فانكشنز هو البروتين واللي هو الالبوومين خلاص بروسرومين تايم اللي احنا بنقول عليه ممكن بيتقاس ان هو الكابروسرومين تايم او بيتقاس ديت بتاعه المره اللي فاتت انا حطيتها احنا حطتها هنا بس عشان اه اه نبدا من على طيب هنا هو الجزء ده انا قلت المره اللي فاتت ان انا هبدا اقول هنا The first part is that the liver cell or the tissue is normal, it is called hibatocyte or barenchyma, and the second thing is hibato-bilearytation. Today we are going to talk about that the hibatocyte has two fizzes, what is it, two fizzes, what is it, what is it, what is it, what الجزء ده بيبقى فيس اللي هو الساينوسويد خلاص اللي هو البلات سابلاين احنا قلنا بيبقى كالو اللي بطالبين وهيباتة ارطب وهيباتة في طيب الجزء التاني ده ان احنا قلنا كل هباتو سايتس تبقى نستموز ويزقيتش اثر عشان تعمل لنا حاجة اسمها بيلياري كاناليكولاري طيب يبقى انا اعتبر ان دية مثلا الهباتو سايتس الهباتو سايتس بتبقى رينجل انبيلاتس يعني ابل ازاي شريب كده طيب جزء فيس منها بيبقى بيواجه البلات ساينوسويد الجزء الثاني بيبقى النافين هو بيبقى الهباتوسايت بيبقى انستموز وذ اتش ازر يعني ايه كلمه انستموز يعني انستموز خطوها اكيد في الاناتومي ان هي تبدا تعمل لي واتسكولد كان كاناليكولاي يعني ايه بيلاري كاناليكولاي اللي هي الكلمه دي كاناليكولاي ده هي بتتكلمي كاناليكولاي اللي هي اول حاجه في بدايه البيلاري ضغط يبقى انا عندي حاجه اسمها يعني حاجة ايه. انما بداية هبتبع عبارة عن canaly collage. الي هي canale. بس لما تبقى صغيرة ايه هتقول canaly collage. يبقى canaly collage ان هي بيجمع قنال صغير. طيب ان هي الهبات وسايتس تبدأ تتجمع مع بعضها تعمل ال canaly بعد ما بتعمل ال canaly بنقول ان هي بتعمل هي حبسناها هبات طبع. احنا عدفين ان النبار عبارة عن طولوب. يعني طولوب عن درايت و ليس الهبات ده في الانات طيب قلنا الجيباتوسايتس تبدا تبدا الانستمولوس اتش اصلا تعمل لها حاجه اسمها بيلير كاناليكولار بعدين تكبر شويه بشويه عشان تقوم تعمل لي رايت التبات بت عند ليف لان دول اثنين لو فكل القلوب من دور هيحصل له درينج يعني ايه درينج يعني هيصب في ضغط يبقى بدايتها ديلير كاناليكولاي اللي هي بدايه الانستمولوس الجيباتوسايت بعد كده هتكبر شويه فتقوم تعمل ضغط اللي هي رايت اند ليفت هبات بات ضغط يبقى كل لوب رايت لوب يبقى هيبقى رايت لبات الضغط وليفت لوب هيبقى ليفت هيبات الضغط عارف هما الاثنين هيرجعوا يتحدوا ثاني فيقوم يعمل لي اسمها كومن هيبات الضغط اللي هو ده اللون الاخضر للواحد كومن هيبات الضغط يبقى انا عندي رايت وليفت هيبات الضغط بعد كده مع بعض عملت اقول واحده بس اللي هي كومن الضغط بعد كده ديت اسمها حاجه اسمها بول بلاد بول بلاد الجول بلادر دي لها ضقت تانية فهبقول عليها اسمها cystic duct لان الجول بلادر دي تبقى زي cyst زي باجت كده فبتالي ضقت بتاقتها هيبقى اسمها cystic duct الكمان هيبات الضقت مع السيست الضقت بيتاحلوا مع بعض عاملوني حاجة اسمها كومان بايل ضقت واضح لحد كده هبقى بدايت هن الهبات وصايتس عملت حاجة اسمها بيلياريكانانيكولاي البيلياريكانانيكولاي دي كمبرت شوية فعملتلي right and left هيبات الضقت هما الاثنين اتحدوا مع بعض عشان يبقى حاجه واحده اسمها هيباتيك باط يعني هيباتيك باط يعني اللي هي نتيجه اتحاد الليفت والرايت اللي جايين من الرايت والليفت يبقى ديت بعد كده في عندي تحت النبر كده حاجه اسمها جول بلادر والجول بلادر ديت بالباط اللي بتبقى درينج منها عن نهاته باللون الاخضر ده يعني كنايه عن لون البايب ده جرين طاب ده بيبقى سيست باط هما الاثنين بيتحدوا مع بعض اللي هم ايه سيست باط زائد الكومن هيباتيك باط تعملي حاجه اسمها كومن طيب الكوماند بايت دات ديت بتبقى باص دي ده المفروض البنك ده المفروض ان هو البنك دي ده المفروض ده الجزء ده بنقول عليه كده استنقيات وده ايه استنقيات واضح كانوا البنك دي نفسه له ضب اللي هي لو لو انتم ركزتوا فيها شويه هتلاقوا الورق اللي معاكوا فيه فيه حاجه اخضر مطيعه ماشيه كده شايفينها طيب ديت هي بنجريات الضغط. بنجريات الضغط مع common by الضغط باتحادهم من المتنين عن درين الضغط الملفن الضغط وزديدهم. مان واضحة؟ يبقى عندي حاجة اسمها common الضغط اللي هي common الضغط اللي هي عبارة عن ايه؟ جاية من الright والفت. اتحادت مع السست الضغط يعني ايه السست الضغط اللي هي جاية من الدول بلد. هيقوم يعلمولي حاجة اسمها common by الضغط. كومان باي الضغط دي مع البانكريات الضغط لان دا البانكرياس والجزء اللي هو داي في البارت بتاع ديودرام دازمو دا لهد لبات اللي هو شكله هو دا هد و دا طيب الاتنين اتحادهم مع بعض وبيفتحوا مين؟ بيفتحوا في الساكن ببارت وزاديهم طيب دا مهم ان احنا نعرفه اي ومهم عشاننا ما نتكلم دلوقتي على الباستولوجي اوف اللي هو بالجاوز المتابلز واتحب الخرى دي <تصفيق> كومان باي الضغط هاتحب معا كومن بايل بتاع الحيه اللي هي ترتبط مع البنكريات الضغط اهي الكرات ادى البنكريات الضغط اللي هي ماشيه في البنكريات والكومن بايل الضغط اللي هي نتيجه اتحاد الهبات الضغط مع السيست ار هما الاثنين بيصبوا فين بيصبوا فين في سكند بار برينز لا كل ده مع سكند بار او زي اليو ده طبعا بارك او واضح ولا نسيته هو فين اليو ده هو بارك هنا فين اللي هو درينج بايب يبقى هو ده الكلام بلاش بلاش كلام يا بنات مش هقول كل مره كيناليكولاي يا كولاي ما هي موجوده في الرصصه لا كلامك كولاي دي بقى حاجه مايكروسكوبيك بتتشاف على التشو اللي هي خلاص يبقى هيباتوسايت سكريت بايل انتو كيناليكولاي ات ذا اند اوف ذا كيناليكولاي بايل فلو انتو بايل داكت يعني كيناليكولاي دي بتبقى بتعمل لي البايل داكت مم. سمول بايل داكت اللي هي كلمه انستيموز اللي هي أنا او انستيموز انتو لارجر اند لارجر الرد ليكولكتنج ان ذا هيباتيك داكت داك داك ده اللي انا قلت اتحاد الرايت والليفت -right gonna... بعد كده ذا كومن بايل داكت از فورمد باي كومبينيشن اوف هيباتيك اند سيستيك داكت خلاص ذا كومن بايل داكت اند بانكرياتيك داكت اوبن او اللي بايل ان ذا سكند بارت اوف ذا زي خلاص يبقى ديت انها خلاص ان اللي احنا قلناها قلناها المره اللي خلاص قلناها مهمة أي قلنا إن مهم ايه قلنا اننا مهم اننا ابقى عارف اللوكيشن بتاع البنكرياس ان الهيل اوف بانكرياس النحياتي والتالي النحياتي ده ليه هقوله تمان شوية وان كده ان الضغط دي جايه كده كده وبعدين دي تصوبة فيه استاكن مبارك وزيارك واضح كده لحد هنا طيب نبدأ نتكلم بقى على البيلوروب بالنسبة ليه البيلوروب الميتابوليزم عبارة عن ايه ان انا عندي المفروض ان الاربيسيز stay in the circulation تقريبا مئة يوم او طلب شهور صح, صح كده طيب ادزا اند اوف ذات تايب المفروض ان هي بيحصل لها ديستركشن في ريتيكلو انبسيجاسس المفروض ان الار بي دي عباره عن فيها مين كومبوننت اللي هو الهيموجلوبين كلمه هيموجلوبين ده عباره عن هيم وجلوبين الجلوبين ده عباره عن بروتين فبيروح بيبقى ريتيرنت او بروتين بول ان ذا سيركيوليشن انما الهيم ده شغليه النهارده اللي هو الهيم بيحصل له ايه فبنقول ان البيليروبين از ا ديجريديشن برودكت ان الهيم It's degraded in the cells of Zarticle endothelial system mainly in the spleen الهيم ده عباره عن بس ان احنا نشوف شكله الشكل ده مش مهم ان انا احفظ الرسمة بس ان هو الرنج دي كلها على بعدها اسمها Brutoburphiral ring عيب يبقى ده الهيم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاربع استراقشات دولي اسموهم Brutoburphiral ring اللي هي الكلمة دي ريازة Brutoburphiral ring او في الهيم وبعدين هنلاقي فيها Brutoburphiral ring وبعدين فيه في المصف ايه الاير واضح فالمفروض ان هو بايزا انزايم اللي هو الهيم اوكسيجينيز دي بتتفتح كاسكاتشين كده ويخرج منها الاير خلاص بيروح ايرن في السيركيوليشن كنت حاطه قد في الباثولوجي وديت هيبقى اسمها الليز ده لما بيتفتح هيبقى بالهيموكسيد حول لحاجه اسمها بيليفيرت يبقى انا بدات الهيموغلوبين خلاص الجلوبين الهيمو اي جلوبين انا ماليش دعوه بيه انا بتكلم على الهيم الهيم ده عباره عن بروتو بروفايرن الشكل ده اسمه بروتو بروفايرن فيه لما بيجي الهيم اوكسيجنيز يفتح الچين ديت فبتبقى سلسله كده الايرن بيبقى ريليس وبيحول الشكل ده الى حاجه اسمها بيليفيردين اهي البيليفيردين uh, از رينج اوف از اوبن تو بيليفيردين ايرن از ريليس بعد كده اسمه بيليفيردين از رديوس يعني ايه رديوس يعني بيحصل له ريدكشن تو رديوس اللي هو يلو بيجمنتيد ملوكولز يبقى احنا ماشيين كده الهيم يتحول الى بيلفيردين البيلفيردين هيحصل له ريدكشن باي بيلفيردين ريدكتيت هيوم يتحول الى انيلو خلاص انا وصلكم النهارده لحد ايه البيليروب يبقى البيليروبنت ذا اند برودكت اوف الهيم الهيم بيتغلس طيب البيليروبين ده في شكله ده البيلروبين هو ووتر ان يعني, يعني هو ووتر ان زي اللي بنت بتاع السنه اللي فاتت فانوت سيركيليت وذا بلازما او البلوت هانوت شود بي كاريد باي البلازما حاجه قريه حاجه حاجه في السيركيليشن اللي هو ايه القلب يبقى هنا البيليروبين ده بتقول ان هو ووتر ان سولبل وبالتالي شود بي كاريد تو ذا البلازما يبقى البيليروبين مولكيولز او اللي هو تترا بايول هاز ايلو لو, لو سوليبيتي ان ووتر او بلازما مش مشكلة اعرف ديها كلمة تيترا بيرول دي كلمة كلمة تيترا بيرول اللي هي لأ اللي هي الشكل دا يعني طبعاً هكيد مختلفة عندنا ايه خاصة لكلمة ترهاتشة مش مهم ان احنا نعرف يعني ان هو ده الهين اوكسوجينيز حاولول بيليبيردن بايزا بيليبيردن ريدا بي قطيز اتحاول الى بيريرول طيب؟ هتلاقوا تيترا تيترا يعني البعض خلاص؟ تيترا بيرول رينج ايه البيليروبين قلنا البيليروبين بالشكل ده عباره عن هاز لو سوليبيليتي او ان احنا بنقول اللي هو ووتر ان سوليبل فبالتالي ان ذا بلاد ات ويل بي لوزلي باوند تو البومين فور ترانسبورت يبقى ده من الفانكشنز اوف ذا بلازما بروتين اللي هو الالبومن اللي هو acts as a carrier يعني ايه كارير يعني هو يبقى كاري الحاجات اللي مش قادره تمشي بالسيركيليشن الو طيب 95% of بيليروبين بريزنت ان بلازما is ان كونجوكي يعني الميجر بارت of ذا بيليروبين اللي هو 95% اوف بيليروبين بيبقى عباره عن ان كونجوكييتد بيليروبين يعني ايه ان لان احنا بتحدد لذا هنا بنحدد كمان شويه اسمها يبقى هنا البيليروبين مع الالبومن هو كل البليروبين في النهاية عايز اللي هو البليروبين albumin form reaches the liver it loses albumin and enters hebatocyte يبقى هنا البليروبين قلنا وتر انسوليبل وبالتالي كانت باي album لحد ما البلود هيوصله لحد بالهباتوصايتس ايه هي الهباتوصايتس اللي هي البارينجما او اللي هي الهباتوصايتس الهباتوصايتس بتتعامل فقط مع البليروبين فخلص هل الالبوم اللي بيفضل بره والبيلي روبين يبدا يدخل ايه الانجيباتو ساينث ايه ذهباتو ساينث بقى هيحصل ان البيلي روبه هينقل عليه انزايم اسمه الاسم ده وده لازم يتحفظ اللي هو اسمه يوريداين داي فوسفيت جلوكورونايل ترانسفري ثاني اسمه يوريداين داي فوسفيت جلوكورونايل ترانسفري او اختصاره اللي هو اليو دي بي جي ترانسفري لان دي حاجه مهمه يبقى تاني البيليروبين في السيركيوليشن بيبقى كاريد باي البومين اتذهباتوسايت ذا البيليروبين اونلي ذا بيليروبين انترذهباتوسايت الذهباتوسايت اللي هي بنقول البرينكيمه فيها انزيم مهم اسمه يوريداي داي فوسفيت جلوكورونيل ترانسفيراز يعني ايه اسمه ترانسفيراز يعني هينقل هينقل ايه هينقل الجلوكورونيل واضح يبقى اسمه ترانسفرز. يبقى هينقل. هينقل ايه؟ هينقل اسمه اللي هو حد اسمها Neurobide Bifos-Pet Glucuronide. فهي في الحالة دي البليروبين اللي كان Unconjugated هيتحاول الى Conjugated. واضح؟ يبقى البلوكيرونايل transferase ده هينقل البلوكيرونايل group الى البليروبين فهيحاوله الى Conjugated Deurobid. الConjugated bilirوبين ده مختلف في ايه؟ اللي هو والترسوليد. يبقى انا قلت الانتو جيوجيتد باليروبين يعني مرحله البيليروبين قبل ما يوصل للليفر ده هوت انسول وبالتالي 100 الالبومن از اطر ان ذا هيباتوسايتس ذا بيليروبين از سبجيكت تو ترانسفيراز انزايم وي تشيتانسيت تو اد جلوكيرونايل جروب وبالتالي بقى اسم جديد اسمه كونجوجيتد بيليروبين يعني ايه كونجوجيتد يعني بيليروبين عليه حاجه ثانيه واضح الكونجوجيتد بالوروبين ده از ووتر سول اند از كاريد فروم ذا هيپاتوسايت انتو ذا انتستن ثرو ذا يعني هو بيمشي بقى بالطريقه اللي احنا قلنا ده <الترجمة> من الهيباتوسايت ويمشي كده هو, هو من بعد ما قلنا بقى كونجوجيتد بالوروبين يبقى باص ثيز باث واي انتر ذا سكند بروسيس ده من ان هو طيب أيه؟, ايه اللي بيحصل في الانتست لحد كده ماشي الكلام طبعا فيه في في الانتست حاجه مهمة اللي هي الانتستاينال فلورا او البكتيريا اللي هي النوتوباثوجينيك والكونفرت ذا كونجوجيتد بيلي روبين الى وات از كول ديورو بايلينو باي وده باي باي ريدكشن يعني ان هي برضه في نوع يحصل يبقى انزا انستيك ده انت ستاينر بكتيريا ستايناكتورا ويل كونفرت ذا كونجوغيتد بيلوروبين الى حاجه اسمها يورو بايلوج يبقى انا بدات ان كونجوغيتد بيلوروبين ما يروح انتست في الانتستل البكتيريا ويتحول الى حاجه اسمها يورو بايلور اليوروبايلنج ده كارر ليست طيب ده الاند برودكت اوف البروتين اوف الجلوبين ميتابوليزم يعني انا قلت مرتين اند برودكت الهيب الاند برودكت بتاعه هو الجلوبين البيليروبين البيليروبين الاند برودكت اوف اليوروبايل طيب واضحه الحته دي بتاع الكونجوجيت في الليفر بتاع الكونجوجيت بعد كده رايح الانتيست بقى يتحول الى حاجه يورو بايلور النيورو باينرج ده لوحده اللي هو موجود في الانتست ده قدامه 3 بصفوف يعني قدامه يعني ليه قدامه 3 بصفوف يعني قدامه 3 طرق طيب اللي هو بنقول عليه فيت اوف نيورو باينرج يعني يعني هيروح فين او هيتحول لايه او هيحصل له هي هو ثلاث حاجات نمبر كلهم منين من النيورو باينرج <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلاص واضحه عشان هبدا عليها ثاني يبقى في الانتست نيورو has through busways. Number one, the major bar is converted to oxy oxidation. بيتحول إلى حاجة اسمها Neuro-Bailene أو sterco وده ex and it is normal responsible for the normal brown color of the stool. تاخده في البارا سطول أناليس. طيب؟ عارفين ان ان فيه فيه normal color. عشان لما يبعشان لما يبعبعه يبعه يبعه يبعبعه النورمال قرار ده بالاناتيجة اللي هو ان اليوروبايلينوجين اتحول بالاكسيديجن الى حد اسمها ستيبو حتى حيث اللي دي ستيبو اقولها اللي هي ستوب ستيبوبايلين او زي الاسم ده بنلاقيه في بعض الكتب بيقول بنلاقيه في بعض يبقى ده اللي هو الميرستول فول ذا نورمال اللي هو كاركترستك براون طلع ايست واضح كده واضح يبقى ده اول باث واي يبقى اليوروباينوجين ان ذا هو برودكت اوف كونجوجاتد بيليروبين لما اشتغل عليه الانتستينال بكتيريا عملت له ريدكشن حولته الى يوروباينج اول باث او يعتبر الميجور باث واي ان هو يحصل له اوكسيديشن ويتحول حاجه اسمها استيركوباينين اللي هو جيفز ذا ستول اوف ذا فيز ذا نورمال براون كولر نंबर 2 برث مينو بيبقى كارب اليوروبايننجل از ايوروباينولوجي يرجع يروح للليفر ثاني يعني هي يرجع يروح للليفر ثاني خليكم بس ما تقلبوش اهو شوفوا ايه ادي هو الانست ادي الباط ادى يوروباينولونج في الكونجوجيتد باليوروبين اتحول الى يوروباينول المفروض هنا يوروباينول بيتحول الى في الاسلوب وده كبير كده عشان هو الميجر باث واي في اتنين باث هو داش يعني, داشري يعني هو ايه داش يعني كده بيتشال بيروح للبر الثاني عشان احنا عادفينينا حاجة اسمها Entero-hepatic circulation يعني Entero-hepatic circulation يعني ايه Entero يعني entestem وهيباتك يعني هيباتك يعني هو بيروح من البر من الانتستن للبر اسمها Entero-hepatic يعني ايه انت انتره انا انترين بطة البين Entero-hepatic يعني ان هو European legion macro intestine جزء منه بيروح للبر الثاني تايم؟ ودا اسمها Entero-hepatic circulation الكوزء التالي ان هو بيبقى كارد عن طريق Systemic Circulation والبقى X-Screded يروح للكيدني والبقى X-Screded خلاص؟ واضحة ديه تيبقى هنا اليوروبايلوجين في الانتستي اللي هي ده Conjugated bilirubin هكتو هنا هو بس يوروبايلوجين اليوروبايلوجين ده هيتحاول الى 3 حاجات الميجور بقى ان هو هيبقى Oxidized الى يوروبايلين او Sterephobylane و X-Screded جزء تاني هيبقى كارب من هنا للليفر عن طريق حاجه اسمها ان تي رو هي اي ان تي اي ار يديره يعني انزيم الكيروباتيك سيركيوليشن بيروح للليفر ويرجع تاني وهكذا وجزء بيروح, الستس... بيروح دي للكلي هيبقى اكستريت انزيم يبقى انا عندي في جزء من النيوروبايلوجي اللي هو النيوروبايلوجي اكستريت الكولسترول هو بيبقى انتيرو بيغاتك ستوري مش. دول اندهك وده مهمين. لكن هاد الاسوسة اللي تتعلم انه انتيرو يرجع يرجع ده مش مشكلة النهار يعني هو ده بقى انهو ده الوظيفة بقى انهو ده الوظيفة بالي زي الوظيفة الاسيكريتك ستوري والاسيكريتك واضحة كده كده الفكرة. طي اللي عايزة تحفظها من هنا حد. اللي عايزة من هنا ضربه نفسها. دي اللي على فوق اليسار ليسن تريد سيل ليسن اللي فوق خالص دي اول اول رقم 1 اللي هي الاي دي يعني او اللي خلاص ان هي حصل لها بصراحة. خلاص دي سيل ليسن تريد سيل سورس اوف هيماتوبروتين او اللي هو الهيموجلوبين يعني فبيحصل لها بريك داون رقم 3 هيبقى اسمه كونجوجيتد بيليروبين بعد كده البيليروبين هيبقى تاكن وانتر ذا خلاص رقم 5 هيبقى كونجوجيتد بيليروبين في الانتست اللي هيتحول الى اليورو باينج هيتحول الى اليور بايت رقم 6 رقم 7 سام رقم 8 بعض منه هيبقى بودر بلاك اللي هي الديتو هيباتيك اللي هو اليوروبانوجن سايكل رقم عن هو السيستميك وده اللي هو الاستول يبقى ده الاستول ده براون كاراكترستيك طلعت وده في الكبدي تو زيوره يبقى ده الدور ثمان و2 يعني 260 خلاص واضحه عايزين تحفظوها من اي حته احفظوها واضحت كده يبقى عند الفيت هم ثلاث السركوباينين نمبر 2 ري ابزورب ثروزا انتستينال جلوكوز عند ري... ريتيرند باي بورتال سكيوليشن ذا زي كلمه ذا ريميندر ده اللي هو الباقيه يعني كلمه ذا ريميندر اللي بيقول عليه ذا ريميندر او ذا واضح كده. طيب يبقى انا قمت دلوقتي عندي حاجة اسمها Unconjugated bilirubin اللي هو البليروبين لسه اللي هو لحد ما بيفش البر يبقى اسمه Unconjugated. بعد كده في البر بقى اسمه Conjugated. بعد كده بس كلمة احبازها على استحياء ليه حاجة اسمها Delta bilirubin. Delta bilirubin ده اللي هو Conjugated bilirubin. Attached to albumin. بس يبقى برض من الconjugated bilirubin بيه اتاحد مع الالبومن. ده الوكس بنفكن في الكلينة بس اعرف ان هو اسمه delta bilirubin يبقى delta bilirubin والاconjugated bilirubin conveniently bound مع الالبوم طيب يبقى ثاني ان هو unconjugated bilirubin is water insolubin طيب انما unconjugated con bilirubin water solubin طب يعني ايه اللي هيفدنا اول حاجة ان انا قلت ان هو water insolubin يبقى شود بيه كالد by albumin number ان انا unconjugated bilirubin بما ان هو water insolubin مش ممكن الاقيه في اليوم طيب انما اللي هلاقي في اليورين هو الكونجوجاتد بيليروب واضحه يبقى خلاص عرفت ان الانكونجوجاتد بيليروبن ووتر ان سولبل والكونجوجاتد از ووتر سوليد بعد كده طبعا شغلنا اللي هو اساي اوف بيليروب نقيسه ازاي البيليروب اول حاجه السامبل كذا حاجه نمبر 1 ممكن اشتغل على سيلم او بلازما نومبر 2 ان هي يفضل ان هو يكون فاستنج سامبل لان اللايبينيا بتاثر على الريزلت اوف بين يعني ايه اللايبينيا يعني هاي ليفل لو واحد مش صايم اللي هو من 12 ل 14 ساعه ممكن ان الهاي ليفل اوف نورمال يعني بعد الاكل ياثر على الهيموغلوبين نمبر 3 ان هو ان يفضل ان هي تكون نون هيمولايزت سامبل يعني هي نون هيمولايزت سامبل يعني ما فيهاش هيوليسيس ليه لان هي ما ده بيأثر على التفاعل <تصفيق> طيب في ده بيأثر على التفاعل وبتدي ان هو يزبط في الاكشن اللي انا هستعمله نقيسه ازاي بقى يبقى اللي احنا قلناه ان هي سيرم اوسبل اه مهم ان هي تكون فاستنج نمبر 3 ان هي تكون <تصفيق> ما, <تصفيق> ما تكونش هيجولايز نمبر فور الحاجه المهمه اللي احنا قلناها قبل كده ان هي تكون <تصفيق> protected from the light. يعني ايه protected from the light؟ ان انا قلت ان البليرومل من الحاجات اللي بتتأثر <تصفيق> by light. وبالتالي المفروض normal أو يعني المفروض احسن ان انا الثان بالوف بليرومل نشود by protected from light. سواء كان natural light او artificial light. يعني هو حتى من الطبيعي تعرف بنا زي ما نقول او اللي هو الالترابايلوت او اي light. المفروض ان هوت الابروتكتد الستامب بعد ما نلمعها هيتبقى بروتكتد فروم ذا لايت يعني ايه بروتكتد فروم ذا لايت لما قلت هي بتبقى عند الضيوف ده خلاص يبقى ده ليه لان هم لقوا مع الوقت ان هو الستامب في خلال ساعه لو هي مش بروتكتد من اللايت ممكن بتبقى تقل من 30 ل 50% البيليروبين بقى خلاص السي بقى حاجة اسمها بتعتمد على الاول حاجة اسمها end point color metric spectrophotometer يعني ايه؟ يعني اللي هستخدر ال spectrophotometer اي نوع منها بيه رقم واحد ان هي يطلع فيه color وهقيشه وقلت طالما color يبقى هقيشه على invisible wave lens اللي هي دي 65 نعم طيب؟ number two بقى المهملت ده طبعا البرينسبلل حاجة اسمها بتعتمد على حاجة اسمها Gen Drusic Growth Reaction يعني ده لان في كذا طريقة في التلاحيات فده غالبا اي اسم اي طريقة ده اسم انه هو الساينتس اللي هو عمل عطريقة لأول واحد عمله هي حاجة اسمها Gen Drusic Growth Reaction بيعتمد على مادة اسمها بايازوميسوس الميسوس اسمها بايازوميسوس او دينكوسين انه هي Gen Drusic Growth Reaction حبارة عن ايه بقى هو انا قلت كم نوع من البليروبين دلوقتي عندي؟ ثلاثة <تصفيق> اللي هو كونجيوجيدد وعن كونجيوجيدد والدلتا ده خليل جائل فانا عندي الطريقة دي بتعتمد علي ان كونجيوجيدد بليروبين والدلتا بليروبين دول موتر سرق طيب ففي التفاعل ده هيديني لأكشن على طول من غير ما نضيف حاجة تاني يعني التفاعل ده كذا سببس الـ direct والـ conjunctivated والـ delta الـ delta الـ conjunctivated مثل دول يدوني التفاعل على طول من غير محتاج أن أضيف حدث اسمها accelerator يعني هي accelerator يعني حدث تسرع التفاعل كلمة accelerator يبقى هنا conjunctivated bilorubin and delta bilorubin are also so react in a fast or direct مع الصبستوريت ان هو في التفاعل إنما اللي هو هلاقي فيه عنده مشكله اللي هو الانكونجوجيتد بالوروبين الانكونجوجيتد بالوروبين ده عبارة عن موتر ان سوليبل فبالتالي علشان يطلع لي نتيجه او اتاكد من وجوده في السامبل لازم بضيف حاجه اسمها اكسلريتور اهي كلمه اكسلريتور اهي الاكسلريتور ده في التفاعل ده هو الكافيين مكشر أو بنزويت كافيين ميكشر يعني في ماده اسمها بنزويك اسيد او بنزويت والكافيين او ميثان يبقى الانكونجوجيتد بيليروبين از كونفرتد فروم ووتر ان سولوبل الى solubin. اللي هي سولوبلايزد يعني ايه سولوبلايز يعني هو بيتحول من الووتر ان سولوبل ان هو يبقى سوليد بالماده دي ثاني انا عندي البيليروبين في السيركيوليشن عندي ثلاثه فوت اللي هو الانكونجوجيتد كونجوجيتد والدلتا اللي هو كونجوجيتد لوزلي باوند ال الكونجيوجيتد والدلتا دول بيمشوا في التفاعل عادي عشان كده بنقول عليهم اللي هو الكونجيوجيتد إنما no, الكونجيوجيتد بليروبين لازم أحطه في التفاعل حتى اسمها أكسليريتر اللي هو الكافيين في نزوية مكشر أو ميسمي فبالتالي إن أنا عندي لما بقيس بقى بيطلع لي فيه عندي الهو الـ Direct bilirubin والماجر الـ Conjugated and Delta bilirubin يعني ايه Direct؟ Direct يعني التفاعل ماجر من غير Accelerator Direct <مه> طيب الـ Total اللي هو Addition of Accelerator and Major all form of bilirubin هنا Addition of Accelerator to Major اللي هو الـ Unconjugated bar يبقى أنا عندي الـ ده Major Conjugated and Delta bilirubin التوتال بليروبيل جيم التوتال من اسمه توتال يعني it measure all forms. يعني هو اللي هو بعيد تلاجع اللي هو الـconjugated والـ delta طيب. في اللاب انا بطلع نتيجة التوتال بليروبيل وده الـ reference ال range اللي هو from point two to one. اللي احنا نستنعه هو الـ diet. الـconjugated ده اللي هو عبارة عن جزء من الـ التوتال اللي هو كل الـ form. طيب. يبقى انا عزت التوتال وكونجيوجيت. الانكونجيوجيت ده جيب ناس بقى؟ نترح. <تصفيق> <تصفيق> نترح هو ده من التوتال. حلاص يبقى انا عندي في اللاب بطلع نتيجة التوتال والكونجيوجيت. الانكونجيوجيت يطمع من اللي هو سبتراكشن uh, اوفل هي طرح الكونجيوجيت بنروب الباليو من, من التوتال بذيو. عرفنا يعني ايه اكسليراتور؟ يعني هو لو التفاعل but without need of accelerator substance يبقى ده اسمه بيئيس اللي هو الكونجيوجيتد بنيروبين او هو الديلت اللي هو ووتر صور انما الانكونجيوجيتد بيبقى نيد اللي هو الادشاند او اكسلرات واضحة كده في الريفر الباليو اللي بتطلع عم فيه النار انه هو التوتال بنيروبين لما اقول التوتال يبقى هاي إيس التلاتة فورة يعني معناته كونجيوجيتد بنيروبين والدلتة بنيروبين الـ Unconjugated اللي هو عبارة عن Subtraction of Conjugated من التوتر واضحة؟ هيا انتو باش اصلا عن x ان هو يدين ان فيه في التفاعل اللي هو الـ Unconjugated يعني انا لو ما حططوش مش هيقيس الـ Unconjugated يبقى التفاعل معص يبقى التوتر بالرورب المعص الـ Unconjugated واضحة الفكرة طيب الـ دي طبعا على العالي يعني المحفوز بالحفر بس على القال احفظ الـ Total إن ده من قوي بطول واحد ميلي ده مهم ليه. بالنسبة للكريتكال لكري... باليو طبعا البيلي روبين فيه كريتكال باليو بالنسبة للاطفال بالذات. التودة البيلي روبين كريتكال باليو خمستاشر. خمستاشر ميلي بالكم. لان ده هنكونوا في النهاية لو حصل اكتر من خمستاشر ممكن الانفانت يتعرض لإيه. واضحة كده؟ نعم يا رجل. اه بحي ناسم من لازم يكون عندي قياسات اول العاجدين ب2 من التوتال قلت ان, إن احنا نقيس ال2 والثالث لو احنا هنطلعها هيطرح خلاص واضح كده بعد كده انا في النهاية عرفت ان في حاجه اسمها توتال بيليروبين هي تويل ميجر اول فورم اللي هو ان وعندي حاجه اسمها او اللي هو الدايركت ال بيليروبين ده ده احنا اللي هي عباره عن ايه ديت النورمال سامبل ودية المفروض دي لعبينة سامبل اللي فيها لبت كتير طيب دية اللي في المص دي اللي هي المفروض اللي فيها اكتراس طيب ان شاء الله لما تيبوا تشتغلوا في اللاب ربنا اي قرار يعني اللي هو ده ترمي التاني ان شاء الله غالبة السامبل بتلاقوها عاطية على لوم خضار شوية طبعا مسايته لما يبقى في سامبل فيها بيروبين فعلا عالي بتبقى اللون ده او عافيه ما احنا ما بتسيب شويه تدي اكيد تدي لون على اخضر طيب بعد هو ده بالتالي ان انا بقول من الاول خالص ممكن السامبل بعد ما بعد السبريشن اللي احنا خدناها في الاول لما ابص البلازما او سيرم بيبان ان هي كوملايزد سامبل او ان هي تكون ليستكس اللي هي فيها بيروبين عالي او اللي هي لايبيميك سامبل طيب بالنسبة للبليروبين في اليورين المفروض ان انتو خدتو في اليورين انالسيز ان البليروبين من الحاجات ان انا بعمل لها detections by the dead state method خلاص اللي هي فيه presence of bilirubin in urine indicate conjugated hyperbilirubin انا قلت دلوقتي اللي هو الconjugated bilirubin دوتر solubin صح كده فهو ده الوحيد اللي مسموح له ان هو عيد زي في الو... مش مسموح يعني هو ده اللي هيقبارين زي كده خلاص هو الconjugated bilirubin عندنا حاجه مهمه بيقول ان هي يعني ايه از, يعني, إز يعني لما الاقي بيليروبين في اليورين يبقى في باثولوجيكال كونديشن ليه لان في حاجات بلاقي لها نورمال نورمال ان, إن حتى ولو سمول اماونت واضح يبقى هنا بيليروبينوريا از يعني ايه بريزنس اوف بيليروبين ان اليورين انديكيت باثولوجيكال كونديشن ما لاقيش بيليروبين في اليورين ما اقول دي حاجه عدوى انفلونزا The most common use the method for detecting the bilirubin اللي هو using the DSTEP method بس it requires fresh urine sample لازم هي تكون fresh urine sample بعد كده detect the bilirubin concentration as low as 0.5 miligram per deciline ده هو الـ bilirubin خلاص؟ يبقى أي bilirubin يور... في اليورن يبقى على طول full geogated bilirubin خلاص؟ بدأنا نتكه احنا خلنا لحد دلوقتي اللي هي ايه <تصفيق> اللي بل... هما هي البلرومين ماشي ماشي يا روزي <تصفيق> اللي هي البلرومين اللي احنا قولنا البلرومين ايه طبريس معرفنا بيرو... بيتكون في الانفين في الليبر وفي الهيبات وصيطة حاجة مهمة يتحاولون يكون جيوجيتر جيو جيو. يروح للانتستين يتحاول لن يورو باينوجين اللي قدامه تلات ستاك اللي يجو بصرينه هو يزل في المسطول او يبقى جوز منه بيروح للهيبنة اللي هو اليورين وجوز يمديرو هب وقلنا ازاي بنغيس البيليروبين واستنبل اللي عايزينها ومهم ان احنا هنعمل لها بروتكشن في زياده البيليروبين في البلط بتبقى حاجه اسمها هايبر بيليروبينيم هيت ده على المستوى الكلينيكال بنقول عليها اسمها جونس يبقى على المستوى اللي هو اللاب اسمه هايبر بيليروبينيم الهايبر بيلوروبينين دي تبقى ريفليكت على المريض ازاي ان هي تبقى هي عباره عن يبقى هايبر بليروبنينيا هي Increase بليروبن Due To بليروبن Level نتيجة تلات حاجة من تلات او اللي هي هناخدها كلها كده وبعدين نفسرها اللي هي In Balance Between Its Production and Execration يعني ايه كلمة In Balance? يعني Balance In يعني عدم نفسر اللي هو بين ال Production and Execration Production ايه؟ و Execution of طيب؟ جمزس اللي هي عبارة عن يلوش ديسكالر تعال تعال تعال تعال وانتو التلاتة فين يعني اللي جوم افواجا افواجا جوم بقالهم الدك... مثلا اخر واحدة داخلة غيضايا مثلا من عشق كنتو فين بقى كنت بصور بيت ايه؟ طيب ايه هما وكانوا وقفين معاك برضو؟ ايه وحيو كل حالة الاختبار بقى اللي هو ايه الاختبار ايه بقى؟ حين جايين تصوروا اللي هو اللي بتاع الاختب <تصفيق> يعني هو انا عندي اختبار بكره طب طب انا سواء عشان نبقى تبقوا بعدين اتصرف طيب اليوم ده هو ييل مش الاستالريشن اوف سكن ميوكوس ميمبرين اند السكليره ديو تو انكريز يبقى انا قلت هايبر بيليروبينيميا ده على مستوى الايه على مستوى الكلينيكال اسمها جونز بتبان فين البيليروبين اللي هو لان انا قلت في الاول خالص في السلايد الاولانيه قلت خالص ان البيليروبين ده ييلو بيجمنت لو رجعناها هتلاقوها ييلو بي في السكين نيو قسم المبرين والاسكليره الاسكليره فان هو بيبقى الشكل ده طيب از ايفيدنت اد بيليروبين ليفل يعني ايه كلمه ايفيدنت يعني عند بيليروبين ليفل اللي هو 3 احنا قلت ان هو من, من بوينت 2 الريفرنس رينج من بوينت 2 لحد الاوبر ليميت 1 نوصل بقى ونعمل جوبس لما توصل ل3 زي ما كنا بنقول الهيموليسيس بيبقى بيستنبل عند الهيموجلوبين كام كان لها رقم تقريبا 20 طيب ايه بقى البوز انا قلت السبب اللي هو امبالانس بين البرودكشن والاكسكريشن واضحه كده الاثيولوجي اوف جوبس هي كذا الكوزز يعني الاثيولوجي يعني بتتقسم الى او سب ديفايدد انتو 3 فيزز الكلمه كاتيجورايزد او بتسجلها 3 فيزز ثلاث مرات ثلاثه ثلاث اسامي اللي هم بيساوي طيب يعني ايه ثلاث اسامي انا قلت البيليروبين كده لو خدت الميتابوليزم بتاعه اللي قلت من شويه هو جزء منه بيبقى برضه بعدين لما نوصل للليفر بتاع في الليفر وبعدين من الليفر للسينثيس يبقى ده ثلاثه واضحه يبقى ليه categorized او divided إلى three phases كلمة phases أو مهم اوه ميتابوليزم اللي هي بنقول عليها بريهيباتك يعني ايه بريهيباتك اللي هي كل دول من بليرومن بره اللي بح هباتك اللي هي اليتابوليزم اوه بليرومن انزاليبا بسط هباتك اللي هي مينكستريشان اوه بليرومن مينس الهيباتوسيت الى الانتس واضح؟ اللي هي عن طريق اللي هي الشجرة الخبر اللي احنا خليها دي واضح؟ يبقى دي بريهيباتك هيباتيك عند وصف هيباتيك طيب اا بري هيباتيك هايبر, بري هايبر معناته ببساطه شديده ان المشكلة في مشكلة بس اوتسايد ذا ليفر الان هنا بري هيباتيك يبقى في البري ان هي في مشكلة بس الليفر فانكشن يعني النور ليفر از جود فانكشن نورمال فانكشن المشكلة فين؟ انا قلت البلوروبل ده بدايته عبارة عن ايه؟ عمين عمين فبالتالي اي مشكلة قدتلي الى زيادة الهيم برط ده هتؤديلي الى جوندس بس في الحالة دي اسمها بريهي باتك يعني ايه بريهي يعني الـ الـ الاسباب اللي قدت الى جوندس بالله عبر من ان الريفر is normal function مصايبة؟ طيب اللي هي الاسباب بسرعة ناخدها كلها عبارة عن اسباب الا اما خدتوها الا اما هتاخدوها في هيماتولوجي طيب اللي هي هيموليتيك انيميا كل اسباب الهيموليتيك انيميا انا جايبه مثال او السيكلسيم او السفيرو الجلوبول ال... سيكسوبسيد هايبرجينز كليه منوليتيك بعد كده هيموليتيك ديزيز اوف ذا لوبر الار اتش او الاي بيقول في الدم بتاعي ده بقى بتحصل انجينا في البلات لو ما تحطوش ماده عنا دلوقتي بريك داون في الجلوبين ان لارج هيماتوما كلمه هيماتوما يعني مع كل دي اسباب اللي هي هيمتولوجي او بريك داو الكوفهيموغلومن اللارج هيمتوم كلمة هيمتومة يعني ايه يعني يحصل فيه <تصفيق> عارفين هيمتومة يعني ايه؟ <تصفيق> اللي هي تجمع ده الهماتومة فخلاص الهماتومة دي برضو عبارة عن فيها بلط والاربيسيزي تقسرت بتاع الهيمو جلوب. فعن الهيمو جلوب نفسه هيمرض بنفس المراحل فدي بسمها مارج الهماتومة او بيبستر وزيت يعني بلط اتخرج من البر. واضح كده. ايه. طب معلش انا ايه ايه. ايه. ايه. هنستاذن حضرتك طيب اللي هي عباره عن ايه علي. ايوه ايوه عليكم السلام ايوه, أيوه. ما هو أنا أكيدك بكرة فأنت أسلم مش هالك خلاص حقيقيه انا يعني أنا خلاص أعملها أنا خلاص عملت العمل مش هالك أكيدك بكرة تعالي أنت لابن أنا عشان لو إحنا علينا من مثلا الأسبوع الجاي بجي بالعمل من كنا نيجي بس عن الأرباع أو حانيس كشور وماردين خلاص مش هالك تعرفوا فيه كل الهتنين عمدون تعالي أنت خلاص تعالي أنت بايس <تصفيق> خلاص كده اللابوراتوري بقى الميكانيزم اللي هي هيمليسس اند انكريز في كلمه ديجرديشن يعني اللي هي بريك داون اوف هيم مور ذان نورمال اكستكريتوري كاباسيتي يعني ايه انا قلت اللي هي نتيجه مشكلة قبل الليفر الليفر دوت فانكشن بس هو بالرغم ان هو نورمال فانكشن هو لو كاباسيتي يعني ايه لو كاباسيتي يعني هو في الحاله دي فين لما بيحصل فيه تكسير للهيموجلوبين بزياده فبالتالي من ليفر بالرغم ان هو النورمال فاكتور مش هيقدر برده يحول كل الهيم ده الى بيروبين اللي هو يعمل له في الاستور انت واضح يبقى ده السبب يبقى السبب ان هو انكريز ذا هيم برودكشن اكتر من او هي الاكس نورمال اككريتوري كاباسيتي اوف ذا طيب ال لابوراتوري فايندنج نمبر 1 هاي ليفل اوف ان يعني ايه هاي ليفل اوف ان كونجوجاتد يعني ايه اللي هيبقى زائد في السيتوليشن الان يعني ايه ان كونجوجاتد اللي هو ووتر ان سوليبول طيب ووتر ان سوليبول ده ده ده اختصار كلمه هيموجلوبين طيب مامسري دا انزايم طيب فبلاقيه بيزيد في حالات اللي بنقوله هو طبعا هو في الارض لسه بس بعد كده انا قلت ان الزايد هو الانكونجوجيتد بيليروبين اللي هو ووتر ان سولبل وهو عمره ما هينزل في اليوريه فعاده وجود البيليروبين هو زيادة في السلتوليشن هو الانكونجوجيت بس ما ينزلش في اليوريه فدي اسمها نو بيليروبين اليوريه فده نوع من الجونس بنسميها اكل يورج اللي هي يعني معناته ما فيش بيليروبين في اليوريه بالرغم إن فيه جونبس. الطائمة واضحة يبقى إليه هباتة جونبس دي؟ أسباب اللي هي عبارة عن إيه؟ إن الهيموغلوبين والبليروبين يعني الهيموغلوبين الهيموغلوبين اتتسر كدير أكتر من النورمال إكسكريتو دي كبس إبزالي. واضح؟ طيب. فهلاني طبعاً رقم واحد أنت الجيوديد البليروبين في البلاد. الرقم 2 الهيموجلوبين قليل نمبر 3 اللي هو اللاكتيت ديهيدروجيناز هلاقيها عاليه او كان فيه هيموريسز عشان اللاكتيت ديهيدروجيناز ده من الانزيم الموجودين في الار بعد كده الانكو جيوغيتد بالروبين داوتر ان سولبل فبالتالي مش هيبقى ينزل في اليوريك فبنسميها كلمه اكل يوريك جوبس يعني الجوبس ما فيهاش بالروبين في اليوريك واضحه اكل يوريك طيب بعد كده انجلز يورو باينوجينز زي يورن اند ستور او في كان يورو باينوجين مش احنا في الانتستيك بيتقال له لوح ثلاثه باث واي جزء بينزل في اليور والجزء بينزل في الاستور وبالتالي اليورو هيزيد في الاثنين هيزيد عن الريفرنس رينج طيب بعد كده ده هيزيد ليه لان الاول ليفر بيجي مثلا الريفرنس رينج اوف يورو واحد مثلا من, مثل من نص الواحد فردر يعني طيب؟ هو ده نتيجة ان يوصل للليفر في اليوم مثلا خمسة جرام آآآه هنا إنما لما الهيمولسز هيزيد وهيوصل للليفر عشرة جرام يبقى معنات اليوروبا ينزل هيزيد هو الليفر مش هيقدر يتعامل مع العشرة جرام مرة واحدة بس بربو هيزيد هيزيد اليوروبا ينزل. طيب؟ بعد فده كل الليفر إنزايم من كل ده هيتقاوز المفرانس الانجليه يبقى ده, ده دليل على عند in the liver function is normal يبقى في البري هيباتيك هلاقي كل الابراتوري هو سواء انزايم او البلبومين او او سواء امينو ترانسفريز او الالفا 1 ستاتيز كلهم كلهم نورمال يبقى ده البري هيباتيك يعني البري هيباتيك يعني ايتيولوجي هي في الجزء اوف ذا هيتابوليزم او البيليروبين ميتابوليزم اللي هو قبل الليفر واضحه يبقى دي لابوراتوري فاين هاي لما تا... في في اليوريك بتحقق دلوقتي هنرجع لدي تاني <تصفيق> اللي هي الجزء ده الجزء ده انا قلت اليوروباينوجيك هنكتب هنا في يوروباين يتحول الى اللي هو اليوروباين وده بينتج الاسول وجزء بينتج اليوريك من انتيرو دلوقتي عادي في البيري هيباتيك جوندس اللي هو الان كونجوجيتد بالروبن هو عباره عن بدل مثلا ما في 2 هو كده هتلاقي 10 عشان فيها بولس وتوصل ده اسمه ان كونجوجيتد بالروبن يعني ايه في السيركيليشن ده كونجوجيتد بالروبن اهيك الاركو الجديد البيليروبين ده از ووتر ان سولب فبالتالي مش هلاقيه في اليور دي اول واحده رقم 2 فعشان كده اس ا يعني ما فيش كلمه ا ليه اكل يور جونز يعني جونز اللي فيها في, في البلات انما ما فيش في في اليور وضحت اكل يور جونز معناها ها جونز يبقى معناها جونز يعني في بيليروبين في البلات بس البيليروبين اللي في البلط اي فورم اللي هو الانكونجوجيت اللي هو موتر ان سوليبل اللي هو ما في اليور واضحه ليه بقى بيزيد ده وبيزيد ده لما هم في 2 ار بي سي اتكسروا اداني الكميه دي والكميه دي انما لما الليفر هيوصله كميه كبيره من ار بي سي لو 20 ار بي سي اتكسرت طلعهم فبالتالي ده هيزيد الكميه اللي واصله للتسم هتزيد طيب وبالتالي كميه اليوروبيلينوجين اللي هتنزل في هو في هو انتوا عشان انتوا وراكم هو قاعدين يتكلم اسمها بريهيباتك جوندس بريهيباتك جوندس اللي بيزيد فيها ان كونجوجاتد بيليروبين الان كونجوجاتد بيليروبين از ووتر ان ده مش هينزل في عشان كده اسمها اكلوريك جوندس هي قلت الجوندس اللي هي ما فيهاش بيليروبين في اليورين <تصفيق> انما ايه اللي هيزيد في اليورين انا قلت ان الكونجوجاتد بيليروبين باي اكشن او انتو ستاينو البكتيريا بتحاول الى حد اسمها يورو بايلينوجين اليورو باينجين ده برط منه هيبع اكسي كريتت انزا ستور وبرط منه هيبع اكسي ان يورين ده ده اللي هيزيد في ده مفتر واضحة؟ ها؟ وطحط. طيب خلاص بقيت هنا حاجة ببادل بريهبت والليبر فانكشن كلها نور الـ liver function تحت آخر واحدة كل الـ liver function دكتور عاليش حاجة في اليورين <تصفيق> الـ <تصفيق> <تصفيق> اليورو؟ <تصفيق> <تصفيق> هلاقي اليورو باي ليروجين في اليورين واليورو باي لينزاستون بهاي أمامي البلد هلاقي فيه انكون جيوجيتد بيليوروب اليورين مش هلاقي فيه بيليوروبين ليه؟ إن هو انكون جيوجيتد بيليوروب واضحة؟ ده اللي هو البريهيباتك وده الايتيولوجي قلناها بعد كده هيباتيك هايبر بيليروبينيميا هيباتيك يعني في مشكلة في الليفر هيباتيك يعني ايه يعني في مشكلة في الليفر المشكله دي بقى احنا قلنا الليفر عند الليفر احنا قلنا الالبومن بيسيب الايه البيليروبين هو بيخش يعني المشكله دي هتبقى واحده من ثلاثه يا امبيرد ابتاك يعني ايه امبيرد ابتايك يعني الهباتوسايت مش قادره تاخد اله البيليروبين نمبر 2 او امبيرد كونجوكيشن يعني الانزيم فيه مشكله اللي هو الانزيم ده اسمه يوري دايل داي فوسفيد بلوكيرونيل جولوكيورو ترانسكريت او الاكسبريشن يعني ايه اكسبريشن يعني هو تخرجه من الهباتوسايت الى البيلياري البيليارتري يبقى الهيباتيك هايبر بيليروبينيميا ديو تو اما امبيرد يعني ايه, إيه؟ طيب او كونجوجيشن او امبيرد اككريشن اوف بيليروبين باي دامج ليفر سيل كلمه عشان يقول لك ان دي في في مشكله ايه ريفليكت يعني ايه ريفليكت يعني بتعكس جنرلايزد هيباتوسايت ديسفنس اللي هي البنكه مقصه في مشكلة في طيب ديس فانكشن يعني فانكشن لما ديس يعني في مشكلة في الوظيفه بتاعتك طيب الايتولوجي بتاعها يعني ايه الايتولوجي يعني ان هو الدمج اوف ذا هيباتوسايت هيحصل نتيجه هيباتايتس او نتيجه اوتو انيون ديزيز او نتيجه سيروزس اللي احنا قلناها المره اللي فاتت اللي هي ديستراكشن اوف ذا ليفر سيل وكونفرت بدل ما تبقى ليفر سيلز تقوم بالوظايف بتاعتها بتتحول الى فايبرس ده اللي هي كلمه سيروزس او توكسيك سبستانس توكسيك سبستانس سواء كان الكحول سواء كان درجز التوكسيك سبستانس ده انهيبيت الكونجوكيشن يعني انهيبيت الانزيم اكتيف ماضح طيب او نتيجة genetic disorder of bilirubin metabolism يعني ايه genetic disorder يعني انا ال bilirubin بيحصل له conjugation by enzyme يبقى ممكن البيبي ده مولود عنده مشكلة في الانزام طيب؟ له genetic disorder of bilirubin او عنده مشكلة في الابطين او عنده مشكلة في الامتشفر ده كنجي نتيجة مش نتيجة جزيز ولا اي حاجة هو مولود دي رقم 3 اللي هي الionital physiological كلمتي عن نيونيتال في كلمه نيونيت يعني نيونيت اللي هو النيوبور فيسيولوجيكال يعني نورمال ما هياش باثولوجي مش حاجه تستدعي ان انا اوديه لطبيب اللي هي فيسيولوجي طيب الليبرتوري في الهيباتيك هايبر بيليروبينيميا هنا هاي ان كونجوجيتد اند كونجوجيتد بيليروبين يعني ان اثنين في السيركيليشن هو خلاص كده نمبر عشان هي هباتك فقلنا ان هو high ASTN هي اللي فيزة indicate hibato solar inflammation and damage بعد كده فيه concentrated bilirubin عالي فبالتالي presence of concentrated bilirubin in your لماذا اللابوراتوري فاين من قط هباتك hyper bilirubinية نفتفق الاول يعني ايه هباتك؟ يعني فيه مشكلة في الليوروبين واضح كده؟ طيب مشكلة في الليوروبين ان هي impaired update يعني ايه update يعني هو المور اللي هي الهيم ديستريوريشن او البيليروبين وفي الكبست بس هو مش قادر ياخد يبقى هي في مشكلة في الكبد مش قادر ياخد البيليروبين نمبر 2 هي الامبرب كونجوكيشن يعني ايه كونجوكيشن يعني هي نورمال ودخلها من بس مش قادر يعمل لها كونجوكيشن رقم 3 يعني هو تايك جود نمبر 2 ماشي كويس؟ رقم 3 X-Cretion فقع بعت وعمل لها Conjugation دي مشكلة خير؟ ففي الحالة هيبقى في ال-Cretion اللي هيزيد Conjugated للUnconjugated الاتنين هيزيده واضحة؟ الاتنين هيزيده ليه؟ لان هو لو خدها وعمل لها Conjugation يبقى ده زاد Conjugated ولو ما خدهاش من الاول لو ما دخلش بالروبين الليبر يبقى هيزيد Unconjugated يبقى هنا في الهباتك بيزيدوا الاثنين الاثنين بيزيدوا ده ووتر ان سوليبل فمش هينزل في الينما ده ووتر سوليبل فهينزل كده بعد كده ده المشكله في الهباتك في الهباتوسايت فاللي هيزيد ال اي اس بي والاي ان تي وطبعا معاهم الهنكالاين كيستاز كده عشان البب هيبقى كيش بس انا قلت لكم اللي فاتت مش لما يزيد الهنكالاين كيستاز يبقى معناته ان ده ما يزيدش لا في مكان واحد فهيزيد بعد كده بالنسبه اقل حسب طيب الجواك اللي هنا ولا يطلعوا هم الاثنين هنا هي الستيتس اللي هي بتاخدوا في نظر بثلاث لا اما اول أبت حاجه ابتك حطيت اوف بليرو اللي هو ابتكوا ياهم كونجوجيتد بليرو بالفا اذا ليبر سيل عشان تحولوا الى كونجوجيت بايس بقى با ابتك يعني خلي نمبر 2 كونجوجيشن ان هو الانكونجوجيت بالوروبين بالانزيم يتحول الى كونجوجيت نمبر 3 اككريشن اللي هو الكونجوجيت هيبقى اكستريتد في الـ الـ مع البلياريت <تصفيق> اهيت الليفر الليفر لو الكميه جايه نورمال بالوروبين انكونجوجيت وهو مش ياخدها, في السيركيوليشن الانكونجوجيت بدايات خدها نور هي جايله كميه مناسبه وهو خدها كويس بس مش قادر يعمل لها بعد كده وعمل لها بس مش قادر يعمل لها اككريشن خلاص يبقى لا هو البيليروبين اللي جاي مش قادر ياخده فهيعلق الكونجوجيت زي البري بتاعه لا هو دخل البيليروبين وعمل له بس مش قادر يعمل له اككريشن تاكد اخر شيء لما لا الاثنين هي عشان الاثنين فوق هو في جزء هيحصل له كونجوجيشن هما اخدها حيكون الكم الجيجات او بياكون جيجات بلاش او اكثر من ايه بقى ما تدخليش نفسك في تفاصيل تقعد هي الاثنين هي الاثنين هيعرفوا في السيركيول السيرس خلاص يبقى الاثنين هيعرفوا في ويبقى والكون الدابت او طبسول هيبقى اكسكريتد ان وضح كده ده الهيباتيك هايبر بيلوربيني. الهيباتيك هايبر قلنا ان هي يا اما ليفر باثولوجي او نتيجة جيتيديك بيس اوردر او نتيجه نيونيتال فيسيولوجيكال جون طيب اللي نخلص منها بسرعه وكلمتين ان هي نيونيتا فيسيولوجيكال جونز ديت اللي هي عباره عن الاطفال لما اول ما بيتولدوا بينزلوا يعني بيتولدوا اول يوم فيرست 24 اورز بيبقى نار في السكند او الثرد ده يبدا يبقى لونه على لون اصفر ده فيسيولوجيكال ده ليه لان الليفر بتبقى الليفرس نمبر 1 ان ماتور هي مش قادره تعمل كل البيليروبين ميتابوليزم نمبر طوء انه عند الليفر مهمة مهم انه هو يحول الفيتال هموجلوبين او الجسم عنده يحول الفيتال هموجلوبين لقضاء بدأ بالتالي عبارة عن كمية هموجلوبين كتير تتكسر او هاربسيس تتكسر فبالتالي فيه كمية كتيرة من دي واصلة لك يبقى دان يونيتا في, في السلايد اللي بعد تلك بس عشان ما اجريش مجرده يبقى نيونيتا الفيسيولوجيكا الجولدس انه هو الانفانت في الفيرست 24 أهلس نورمال التفلد أوستد دي بتاقي يظهر في جوندس وده الـ Neonator physiological Jones بتمقى أخطر مع الـ Premature Infant يعني إيه الـ Premature Infant اللي هو بتولد قبل معي طيب ده الـ نمبر تو اللي هي Genetic Disorder هقولها الكور بسرعة دي بتاعت المرة اللي فاتت هرجع عليك مثلا ديت السلايد بتاعت المرة اللي فاتت اللي أنا قلت هتوضح المرات خلاص؟ بس هقول بس الـ Genetic Disorder وارجع عليك اللي هي جينيتك ديز اوردر عندي 4 سندروم يعني ايه جينيتك ديز اوردر انا اتفقت ان جينيتك يعني موجود بيه حاجه اسمها جيلبرت سندروم نمبر 2 حاجة, حاجه اسمها كريجلر ناجار سندروم بعد كده حاجه اسمها دوبين جونسون 2 اسمه, اسمه, اسمه كريجلر ناجار سندروم هما الاثنين بيزيد فيهم الأنطول جيوجيت البليروم بس في الأولان بيبقى ميت وفي الثاني بيبقى سبير ده بتسأل أن هل هيبقى زيادة ودي حاجة ميت ودي سبير طيب يعني إيه سبير؟ يعني هلاقي الأنطول جيوجيت البليروم جيو عالب كمية كبير الاتيولوجي في اللي هو الكلبارد صندروم نتيجة دفكت هباتك ابتيك and decreased gluteuronide transphrease active اللي هو السبير فورم ده قولنا دي, دي خلاص هم ارباحها بعدين يبقى انا عنده سنطول ده اللي هو جيلبال سندروم و جريجلر سندروم هاو ما الاتنين انكونجوجاكي واحد مائد واحد زيولوم التيولوجي نتيجة حال هو انبارد ابتك يعني هو اللي مش قابل ابتك البلروبك نمبر تو انبارد كونجوجاكيش يعني, يعني الانزاين فيه مشكلة عشان كده اللي بيزيد الانكونجوجاكي والاتنين سندروم التاني اللي هو حتسمعها تشوبن جونسون اللي هو ان الكبد بتاع فيها بقى كونجوغيتد هايبر بيليروبينيميا ودي ناتيك يعني ايه امبيرت بيليريكريشن يعني نورمال ابتا نمبر 2 نورمال اللي هي دي كلمه امبيرت بيليريكريشن اوف كونجوغيتد واضح <تصفيق> يبقى دول الاربعه صندروم اللي نحفظهم اثنين بيزيد فيهم الالكو جيو جيوبيتد واحد مايل بواحد سفير واثنين بيزيد فيهم الالكو جيوبيتد اللي هو الاثنين دول ده جينيتك ديز يبقى انا دلوقتي انا بتكلم على ايه اتكلمت اول حاجه على الهيباتيك جونتس وده قلت كل اسبابها اللي في الدمهاتولوجي سواء خدتو او هتاخدوا واللي بيزيد فيها الالكو جيوبيتد ديجو نمبر 2 الهيباتيك مشكله في الليفر لاما امبرد ابتي لاما امبرد كون جيوجيشن لاما امبرد اكسبريشن خلاص <تصفيق> قلت لاما تبقى نيونيتا فيسيولوجيكال جونتس او جينيتك طيب او حاجه اسمها بقى, بقى الهيباتايتس اللي احنا خدناها المره اللي فاتت اللي احنا خدناه المره اللي اللي هو الهيباتايتس قلت اشرح بيه مع المره التالت قلت هيباتايتس اللي هي سواء كان نتيجه فايرال او مان فايرال من الابراطيلي فاندك دي عشان احنا ما كناش قلناها بالتفصيل المرة لتاك رقم واحد بما انه البداية كانت بريج كما فهلاقي high limit وفي AST and A limit اللي احنا قلنا من 20 إلى 50 فولت ممكن يوصل لم 100 فولت اللي هو 100 upper reference limit يعني اشوف الـ reference العالي بتاعه add A ممكن يوصل لم 100 فولت بعدها واضح؟ يعني ايه 100 فولت يعني لو الابر ريفرنس ليميت 10 100 يعني 10 رقم يبقى هيلثي طيب بعد كده قلت الالكلاين في بيبقى بس بيبقى ليس دانس ري ابر ده الهيباتايتس نمبر 2 بقى دي اللي احنا ما كناش قلناها المره اللي فاتت انكريز اوف اول فورم اوف بيليروبين البسيره يعني ايه انكريز اوف اول فورم هو الفورم اللي احنا قلنا هو الاما كنت جيوجيتد الاما كنت جي يبقى هما بيزيدوا في المسير اتبقى في اليورين ان كله هينزل اكيد يبقى ده تفسير كلمه elevation of all form of anaerobic هحط هنا كلها برجوجيتد في السيرم وبروجيتد اند اندرول عشان انا في الهيباتك في السلايد اللي قبل قلت اللي ب2 بي, بي زي برجوجيتد اند اندرول يبقى هنا في السيرم هكتب برجوجيتد اند اندرول في اليورين هكتب برجوجيتد واضحه طيب اللي, اللي بعدها هاي يورن اليوروبايننج يعني انا قلت اللي بيبقى فيه يوروبايننج عالي في اللي هو البري لان هنا بم... انا قلت هنا الهيباتيتس عباره عن امبيرت او كونجوجيشن يبقى في جزء منه مورولست زي البري هيباتك هنا اليوروبايننج هيزيد كلمه ديسابير دي فيها هتفصلها كمان شويه يبقى انا عندي كلمه ديسابير يعني يختفي <تصفيق> <تصفيق> طيب يبقى انا عندي في الهيباتايتس فيري هاي ليبك ترس تي وغالباً الان بيتيب بيبقى عالك. نمبر طول القرانفوسفاتيس بيبقى عالي بس بيبقى وزن سري او اهل من التلاتة قبر لتنسلينت. نمبر طول بيبقى فيه في بما ان دي هباتك جونس بيبقى فيه كونجيوديتر ونقل نمبر سري اللي هو اليورين هيبقى فيه كونجيوديتر بيبقى هاي ليدن وفيورو بعدين بيحتفى عقودة ناش الهيباتايتس اول ده ممكن اكتب هنا 2 ستيج لو احنا عايزه نسهل على نفس المذاكره بري بري اترك يعني قبل ما يبقى جوندس يعني هيبقى جوندس يبقى عيان الهيباتايتس او مريض الهيباتايتس بيبقى في الاول ستيج قبل ما يظهر عنده جوندس وبعدين يبدا يظهر عليه واضحه كده ده الجزء اللي انا ما قلتوش المره اه اه او ان هو هيبقى اوضح هنا بالنسبة لي اه اه هي التوضيح بتاع الهيباتيك انترهيباتيك شنجس هذا مكتوب هنا الكهل فيه زهد قوي افطر من الكهيل السيطرة طيب؟ وهنا هنا الباسوية الماشي هنا اليوروباينيولوجيك بحاول اليوروباينيولوجيك بحيبه بحي هنا بحي بحي بحي بحي زيادة في السطول وزيادة اليورو طيب؟ ومعدين بكون جيوديك هنا بيطلع السيطيميك السيطوليش عجل كده بيكيبه معايا الجزء اللي, اللي هو الباء اسمه اللي, اللي خلاص الجينيتك <تصفيق> ديسورد <تصفيق> ده حفظناها 4 سندرووم هقولها ده من هي زينب بتسال هي دي اكفتت انت ارها ايه اللي بتفكرني تراس فيها شرح على شخص طيب ده زرني يونيتال فيسيولوجيكال جين ديسورد اللي انا قلتها لكم اللي هي نتيجه اماتور هيباتيك ابتاك او هاي تيرن اوفر في يونيتال اريثروسايت افتر بيرث توري بلايس فيتال هيموغلوبين وإيه هيموغلوبين اللي أنا قلت لكم عنده مهمة أن هو يحول الهيموغلوبين إيه إلى قضلت هيموغلوبين أو إلى الهيموغلوبين إيه وده إن هي دية بعد كده اللي هي مهمة حد اسمها بوسط هباتك يعني إيه هي بوسط هباتك يعني نورمال أبتك وبعدين نورمال كونجيوجيشن بط زرز أبروبلوم إن إكس ان الهيباته صحيح بعد ما عملت حولة الان تحولته الكونجيوجيته انها تقدر بقى تخرجه من الهيباته صحيح يبقى دي امبير اكسي كريشان واضحة يبقى اسمها بوست هيباتك يعني ايه بوست هيباتك معناه ان هي الليفر عهن بوست هيباتك يعني عمل بتاعه ابتك وكونجيوجيشان بس مش قادر يعمله اكسي كريشان طيب بوست هيباتك هايبربلوربينيما اللي احنا كنا بنقول عليها بكل اللي هي كوليستاتيك او بنقول عليها وبستركتف جونجوس يعني هي وبستركتف يعني في مشكلة قفلت الباسوين بتاع البلروبن من الهبات وصيد الى الانفستم فاكريني السلايد اللي انا شاهدتها في الاول اللي هي كانت دي اول واحدة خاص خلينا بدي حتى عشان ما نفرش كتير خاص ديت هنا بطريق سالك هنا كده ده الانفستم وده الانفستم المشكلة بها ان حصل فيه هنا مشكلة حصل محصل محصل بس هو مش قادر يوصل من, من هنا بهيه طيب ايه المشكلة بقى؟ اسمح في اللفر المشكلة لا فيه جزء منها في اللفر وفيه جزء منها برده صبرا من خطوة بص هي باتك دي بتقول ان هي بنسميها Obstractive George او بنسميها Cholestatic Hyperbilirubin انا قلت كلمة المرة الباتت اللي هي Cholestasis اللي هي عبارة عن Obstruction of Biliary Flu فبالتالي النوع الطايب بتاع هو البوست هيپاتيك ده لان بنسميها كوليستاتيك او بنسميها بوست رابت شو ديو تو ديفكت ترانسبورت اوف كونجوجاتد بيليروبين اند بايل اوت اوف ذا ليفر يبقى ديفكت ان اللي هي بن قوسين اككريشن يبقى ديفكت ترانسبورت يبقى ديفكت اكستريشن اوف كونجوجاتد بيليروبين كونجوجاتد يعني عشان يثبت لك ان هو ابتيك نورمال وكونجيوجيشان نورمال الكوليستيزيس هي البيليار فلو ايز اوبستراكشن ديوتوبا هو انا قلت في الاول المحاضرة خالص ان الهباتو سايتس بتفتحد مع بعضها بتعمل بيليار كناليكولاي والكناليكولاي تبدأ تعمل ضاقت والقصة اللي احنا قلناها فيها فبالتالي الابستراكشن ده هيبقى على مستويين لأن في الجزء اللي هي لسه البليار 3 دي موجودة بالليبر جوه الليبر فهنا هسميها انت راهباتك او في بعد ما خرج من الليبر هنسميها اكس راهباتك ماضحة؟ انا قلت باول المحابرة خالص ان فيه حدا اسمها ان الهيباتو سايز مع بعضها يعني انا ستموز او انا ستموزز تعمل حدا بداي في البليار تري بنقول انا تري لان هي عامة زي الشغل بتعمل حدا اسمها بلياري كاناليكولاي كاناليكولاي يعني الكنال صغياء من جمعات كالاليكولار لو المشكلة على الدية وهي لسه جوه البر فبنسميها انتراهباتيس اللي هي عباره عن امبيرت بايسكريشن فروم هباتوسايتس انتو كالاليكولار وده ببقى نتيجة ايه؟ مشكلة في البر سيمس نفسه اللي هي نتيجة هباطايتس اللي هي بايرال هباطايتس أو سيرروزيس أو هباتوسيلول كارسنوم كلمة هباتوسيلول كارسنومة اللي هي كارسنومة فروم ذا هباتوسايتس يعني ايه في قلت قلت البالينس اليمه برايمر اليمه سيكند برايمري يعني طالع من الناس السيلز بتاعه اورجانز سيكندري يعني جا له من بره طيب يبقى انت راي هيباتيك اللي هي امبيد بايل سيكريشن فروم ذا هيباتوسايت انتو كاناليكولاس نتيجه اكيوت هيباتوسيلر دمج اكيوت بيضب او سيروسس او هيباتوسيلر طب ان ايه بصرا هباتك؟ ان ايه بصرا هباتك؟ نتيجة الانضباعي الفلوم سروزا بيليار تراج نتيجة دي لازم نجيب اللي هي الاسلايد الاولى اللي هي دي على فكرة ان كنت تحطها وراكت الانضباعي هنا احنا نتكلم على الانضباعي الجمه طيب او البوست هباتي نقم لكينا بو وقل بحيث ان هي قفرت البيلياري كان الكلاري يعني الهباتي صايف اخدت البليروبين وعملت له كونجوجيشن بس هي مش قادره توصلوا للبلييا اللي كان في الكليه اللي هي بدايه الشراطه ودي اسمها انترهيباتيك في, النبر. في دي هتبقى نتيجه باثولوجي في الليفر يا اما هي انفلاميشن تاتيس او سيروزس او مالجنيسي في الليفر الانترهيباتيك يعني بدايه خروج الضغط بره الليفر بقى يبقى في مشكله اللي هي اما هي بقى يبقى عارفين زي بول بلدر اسمه المراهب. <تصفيق> <تصفيق> بول ديت ممكن بتكون ستون. زيها زي لوري لاجسطون. طيب فممكن ستون ديت تقوم خارجة وتبقى انباكتب هنا. معنى ايه انباكتب? فوقف بقى. ريتم دهين. فده معناتق بسترافش. هناكيه. يبقى بول ستون. طيب? نمبرتو. انا قلت ده مهم ان انا عارف ده البنكرياس غيرت وده ايه? لو جيب الابنسي عزان الله وقال منه هنا هو يبادى اوبستراكشن يقنصر هيد اوف بانك طيب؟ اول ان حصل فيه هنا طبعا فيه هيد في حصل ان هي كبرة هيد في نوت فضغطت برضو على البنيا ريالس باتت معناية اوبستراكشن اوف زافلو اوف بايل في الجزء ده ان هو برا الليبر لان جولستور لما في الحصوات في بول بلادر دي بيتكون ستون زيها زي اليورمارس طيب يبقى ده بول اللي هو بول بلادر ستون <تصفيق> أو, او تيومر او تيومر في البولس ايه ده ممكن تيومر تطلع من البين يعني بس انا مبدتش هتزود عليكم واكتب كتير يبقى او نم في تكبر وتضغط في واضح طيب يبقى عشان دي كده قلت الجزء ده يبقى ده احنا قلنا كده اللي هي أسباب اللي هي اوبستراكتف جوندس او اللي هي اسمها بوست هيباتيت هاي بار بيلي روبين انا كنت حاطه على البتاع بس ااا بقى الاسباب انا قلتها هي هي الاسباب قلتها او بالستراكشن تو ذا بايل فلوس رو بيلي ريتراكت بعض جول ستون تو ذا بايل باك مكتوبه هنا نمبر 2 او اللي هي كانسر حيطه في الكبكرياس او اي يوتيوبر من البايل من البيلي 3 دي زي ما بيتكتبها نمبر 2 كومبريشن في البايل تاك عليها ليك الكومبريشن تضغط باي ان لارج نيم في يبقى دي ثلاث اسباب اللي هي اسباب الاكسترا هيباتيك كوليستس طيب خلاص كده وضحت اللي هي البص هباتك دي دقيقتين واقول اللاب رتوري بس قبل ما اقول ثاني دكتوره يا دكتوره احنا عندنا النقط دي طيب يعني طب خلاص اكتبوها انا عارفه عشان كده يا جماعه ثانيه يعني بس لو تقولوا لي حد يقول انتوا بتتكلموا على ايه او زعلانين مننا خلاص هنكتبوها مش حاجه مش حاجه مش حاجه تستدعي الكتابه بس يعني ان انا بعرفكم اي مشكله في الجزء ده هتعمل كومبريشن يعني ايه ضغط يعني زي ما احنا بنقول لما تكون جاية الجامعة الصبح وحصل فيه مشكلة في الطريق فهتلاقي تكبس وميعملوا ايه؟ الحتة في, في الأمسدودة فده البستقصر اللي هو الامة بوليستوه او بقصر هيت روبانترياس وليه الهيت مشيبتيح واضحة وين هي كومبريشان وفبايد بايد بايد بايد اللارجة لينفينتر طيب ده البست هي باتك اللاب ممكن اللي معاها ميه تشرب ميه عشان تفهم اللب فايد ما ما كملنا ايه؟ كتاب بيتيها مش بقول انا كنت باخد دي يوم الاربعاء حالش شربنا مية يبقى احنا بنتكلم على اللي هي بوسط هباتك هايبر بالروبنيمية او اللي احنا بنسميها كلستيزيز ايب وقلنا اسبابها لاما مشكلة في البليار ثري من بدايتها فدية هتبقى في الليبر هباته لا مش... لاما فيه انفراميشن لاما سيرروزز لاما هباته سيرور كاسل ايب نمبر توك اللي هي تكون اكثر هيباتك لعما تكون بولستون او تكون نتيجة ديومر ديها cancer head of pentelian او اللي هي enlarged lymphatic هي ال lab finding finding ان هي احنا اتفقنا ان في احنا عمنا في الـ بري بيزيد ان هو ال وفي الهباتك بيزيد الـ الـ. في بالبسط هيباتك بيزيد الconjugate <تصفيق> سهله إيه. يبقى انا عايزاها بتخروق حاضر حفظيه رقم 1 بيري هيباتيك يبقى ان كونجوجيت هيباتيك الاثنين بيزيدوا البوست هيباتيك يبقى الدايركت هو اللي بيزيد اللي هو الكونجوجيتد بس هو اللي بيزيد فيه <تصفيق> <تصفيق> فاتت <تصفيق> بس ما لا عارفه انا والله والله فاكره فاكره بس ما الله زميلتكم بتعين بتعين على <تصفيق> يعني وصلتوهم لمرحله رهيبه ولا هم في دماغهم والله لو عاد اتكلمي هنا السنه دي <تصفيق> بالنسبه للناب فايندنج اللي هي هاي ليفل اوف كونجوجيتد بالروبن ليفل يبقى انا قلت ان هو في الابستراكتب هاي بزيد اللي هو الكونجيوجيت بيزيد بس بيزيد بقى ليه كان المعاد كانت عايزة تعرف هو يعني ايه المزيادة انا عندي ان انا قلت في الريكوست بطلع حاجة اسمها توتل وحاجة اسمها اللي هو الديريكت او اللي هو عبارة عن الكونجيوجيتد و الداخل فهلاقي ان التوتل بليروبل مثلا لو الدالي رقم مثلا 25 ميلي جراون برديسي بيتر اللي انا قلت النورمال رينج بتاعه من بوينت طول حد واحد لو 25 هل... ده اللي هو التوتل هلاقي الديريكت او اللي هو الكونجيوجيتد طالع تقريبا ممكن 19 او 20 يعني هلاقي الرقم بتاع الكونجيوجيتد مور او لس قريب من التوتل طيب يبقى ده علامة ان هو ده باستراكتو باستراكتو في اللي مكتوب اهلا اقولها القيام هاي نيفل افت دايريكت او كونجورجيدة بيليروب المكتوب بعدها ايه اتس ليفت از نيرينج زا توتال بيليروبن نيفل يعني ايه نيرينج زا ما قلتلكوا لو دا 25 هتلاقي التانية 19-21-21 قريب جدا مني غير زيس جنرال انديكيت بسط هباتك هايبر بيليروبن يعني السؤال لو انا قلتلك ان التوتال بيليروبن مسلا طلع كده والايه ان نفس السؤال ان الكونجوجاتد بيليروبين طالع قريب جدا من التوتال يبقى بيليروبس تركت على طول خلاص او بطريقه ثانيه ان انكريز التوتال بيليروبين از يوزواللي ريفليكشن اوف انكريز الكونجوجاتد بيليروبين خلاص واضحه كده طيب نمبر 2 اللي هو النورمال ان كونجوجاتد بيليروبين يبقى عشان ااكد بس ان اللي هو اللي عالي اللي هو الكونجيوجيت. النمل الكونجيوجيتد is normal. طيب. اه نمبر سري هي دي هو بستراكتل. سهلاقي من باسوليجي high alkaline phosphatase and glutamyl transistrate. اللي هي indicate piliary cell damage. دامج زي لو رجعنا للمحاضرة لفايدر. هلاقي الالكالاين phosphatase بيزيد من 3 ل 10. طيب هنا بلاقي فيه مايلد انكريز اوف اي اس بي مايلد تو مودريت ترانزنت انكريز اوف اي اس بي اند رقم بعد كده بيبقى فيه هايبر كوليسترولينيميا يعني ايه يعني الكوليسترول زاد زائد هايبر يعني, زياد. يعني زياده كوليسترولينيا يعني زياده الكوليسترول ليه لان احنا لو نفتكر في الكوليسترول ميتابوليزم السنه اللي فاتت قلت فيه جزء منهم بيبقى اكريتيد في الباي الكوليسترول بيبقى جزء منه كده من غير ما يحصل له اي حاجه في البايت لما يحصل في, في بيلير اوبستراكشن كده يبقى ده معناته ان الكوليسترول هيزيد في الدم طيب يبقى الكوليسترول بيزيد في البراد ليه لان مع البايت لما يحصل فيه بيلير اوبستراكشن يبقى ده بعد كده قلت ان المفروض الليبت من الحاجات اللي هي بيحصل لها absorption بمساعدة حاجة اسمها البيل أسيتس و البيل صورت عشان يحصل absorption الليبت صح لازم يبقى فيه بايل أسيتس و بايل صورتس يوصلوا الانتستن لان الابزورتشن بيحصل من من انتستن طيب هنا حصل obstruction يعني ايه حصل obstruction يعني معناته ان البيل أسيت و البيل صورتس و الكونجيوجيتد ما بيوصلوش للانتست في الحاله دي يحصل فيه مال ابزوربشن يعني ايه كلمه مال ابزوربشن يعني ما بيحصلش ابزوربشن كويس للفيتامين ولا الفات سوليبل فيتامين يبقى مال ابزوربشن اوف فات اند فات سوليبل بايتام. من ضمن الفات سوليبل فيتامينز اللي انا قلتهم اللي فاتت اللي هو الفيتامين كي اللي كان بيعتمد عليه الكلوتنج فاكتور او 2 و7 و فبالتالي عشان كده هيحصل عندي برولونجيد بروستامب تايم اللي احنا خدناها المره اللي فاتت طيب ديت بس وهرجع تاني هرجع في ديت دي صورتها بصراحه ايه رايك عن الصوره اللي قبل كده اللي ما فيش اي حاجه وصلت للانتست خلاص كل ده مش حاصل انتستيم انا عندي بالواضح حصل له كونجيوجيشن بس جه يوصل للانتست فيه بوستراكم يبقى هنا مفيش خالص مش هيتحول الى يورو بيليروبين اليورو بيليروبين ده المفروض كان فينكواصي ينزل في البستور طيب ايه <تصفيق> معناته ان الكونجيوجيتد باليروبين في الـ Obstruction هنا الكونجيوجيتد باليروبين مش هيوصل للفر هنا حصل Obstruction يبقى هنا مفيش ايه المفروض انه كان فينا الكونجيوجيتد باليروبين يتحاول الى Euro-Bionogen اللي يبقى ايكسيكريتد انتستو صح كده؟ طيب يبقى هنا مفيش ايه اللي مش هينزل في الستور اليورو يبقى هنا المفروض ان انا قلت يجي في المرحلة دي بيشتغل عليه من بكتيريا يتحارب الى حاجة اسمها يورو باينانجون لما فيه يبقى هنا يورو مش هيبقى هكس في مستور لأ معناته ما فيش يورو في مستور ولكن ده اللي هي هنا دي طيب ايه اللي هيزيد في السيركوليش انا قلت بيزيد تكون جيوجيت ولو تلاحظوا واللي قبلها الحباتك انك كنت جيدا بليروبن عاملنك سهل ازاي? انا خليقا او ما موصلش هين? انا خليقا فاوصلت ازاي? السيستيك يبقى وجود الكونجوجيت البيليروبن في البلد ما تيجي دلوها مش ميشة خالص في الباسوي ان هو الانكستل او عبدور من الانكستل اللي هو عن طريق هو كتير اول في الليفر مش قادر يوصل بالنوربا الباسوي فحصلوا انكريز في السيستيك طيب الكونجيوجيتد بيليرو من ده ووتر صوليبل ولا ووتر انصوليبل؟ صولي اللي بقى ينزل في اليورين وانا مش <تصفيق> <فينزل>. هينزل هينزل تعمين بحاصل كده وشك؟ الكونجيوجيتد بيليرو عندي هنا حدين المفروض النورمال كولر او براون كولر او كان بيبقى نتيجة؟ يورو بيليار ما انا بلاقي فيه هنا حاجة اسمها بالكولر بستول يعني الستول نازل مش بالنورمال كولر بتاعي اجل لقي ده رقم واحد لان هنا ما فيش يونو بايترجو نمبر دو كنت جيوجيكي البنيروبين ده انا قدتوا في الاول خاصة ان البنيروبين الوضو اسخر بنيروبين ولما ينزل في اليورين بيخليلي دارك قرر بيورين يبقى في الامسترقت في جوندس اعرفها ازاي ان هو عيان قريف عارفه جوندس خير نمبر دو هيقول هو هيبقى فيه اكسيكي او هيبقى لك المعمل اليورين لونه دارك يونين اليورين طيب بي بيش بيو غالبا عارفين بي باللون اللي هو مايل على لون الشاي كده لان من كتر ما هو dark خلاص الدم مش اللون اللي انت عليه نورمال يورينج يورين اناليزس فبيبقى dark color urine وفي نفس الوقت بيبقى بين كلر ديستور اللي هو بين كلر ديستور اللي هو عباره عن ايه اللي ليه سببه ان النور ما فهنا لما حصل obstruction ما جمعتش يبقى ترياضي يعني ترياضي عن مسلس بتاتح ايه في جوندس في دي بقلر يورين وفي بالسطول في البلد هيبقى فيه الكونجيوكيت البليروب العالي طيب اليوروب هنرجو طبعا خلاص مش هينزق في الاسطول هيبقى فيه زيادة الكوليستيرو ناس انا عارض فيه برط من الكوليستيرو هيبقى اكسف <تصفيق> زيت الكوليستيرو تادكتول سكيلوعالي كان حاجه قلت لي بيبس ابزوربشن يبقى من ضمن الفات سولوب فيتامين اللي مهمه في الليفر حاجه اسمها فيتامين ك طب الفيتامين ك ده مهم علشان السينز اوف بروتينج فاكتور اللي هم الاربعه اي دي اي كي والفيتامين ك ده بيصنع البروتينج فاكتور لو هو مش موجود معناته ان هو البروسرون تايم هيتعب برونو لان احنا خدنا المره بس اللي هو البرولونج البروسرون بنتا اه ديت دي مهمه برده لان هي ديت عباره عن اختصار الكلام اللي احنا قلناه ده هيموليت او بري هيبك ودي بتاعه اللي هي بتاعه بسرعه حاول بتاعه ودي الكوليست الكلام اللي مقبود ده هو نفس الكلام اللي احنا عدنا بس هتزوده هنا في البليروبين ده هتكتبه جنبه unconjugated وده هتكتبه والهبات وصور هتكتبه في البليروبين الاثنين conjugated and unconjugated يبقى ديت اللي هي عبارة عن الثلاث حاجات اللي احنا خددان البري هبات نمبر تو اللي هي الكوليستاتيك او اللي هي البوسط هباتي وديت الهبات ديت هتبقى أنكونجوجيتد البيليروبين دي هتبقى هي دي هتبقى <تصفيق> خلاص كده ودي اللاب ريت فايننج هتلاقي هنا فيها مفيش في البيليروبين اليورين عشان ده انكونجوجيتد البيليروبين هلاقي فيه تريكوسايتوز بتاعه الهيماتولوجي الهيموغلوبين هيبقى قليل اللاكتيت هديجه بتاع عالي هيبقى على كلمه ده الهبتوغلوبين ده عباره عن بروتين بيشيل بيز الهيموغلوبين فيعني ده بكل استيزيس القرارة استيزيزي العالي وليه الهيتي وليه استي بقى مودستي او ليه مودستي مودري وده اللي, اللي هي كوزيس <تصفيق> أو جونبس اللي هي رقم واحد اللي هي برضو دي بريه هباتك ودي الهيبات السورة لهمة انفريكشن اللي هي بيرال البطايتس ويا ويا ويا او اللي هي سوكسيوز دراجز او ألتحول ودي بعد كده اللي هي السيروزيس الكوليستيزس لما بتبقى انتراكاتك او ايه الصراحه بتاعتك انتراكاتك اللي هي الكوليستيزس والهيباتوسيلولار كارسينوما او انتراكاتك لو حصل في كانسر هيكس بانكرياس او بولستوم يبقى دي الاسباب دي الحاجه الثانيه ديت لحد لها في حاجه عايز اقولها لكم ان هي ما عادش واضح خالص اللي هي دي الداله اللي قلت له اللي اللي هو فيش يورو باي اللي هو يتحول الى الاستيركوبانين <سؤال> او اليوروبانين اللي هيديني بين كالردسطوري هلاقي دارك كالرد يورين يودو كونجيوجيتد باليروب يبقى اولا مغماضة في الابستراتف لازم اقول ان هو كونجيوجيتد باليروب اللي بيزيد بس في البلاد وده هووتر صوريبل هينزل في اليورين هيدي لي دارك كالردسطوري ضيب? بعد كده نفيش يوروبانين وجيب ايورين ده اللي هو كومبيلت اوبستراتف يبقى هو دية اللي كانت في الهيباطايتس من شوية قلتلكم ان هو بيبقى فيه زيادة اليوروبايلينوجين وبعدين بيبقى بعد شوية ايه قلتلكم دي سقف بير بيحتافي ايه ما حصل كومبيلت اوبستار لما ما فيك اليوروبايلينوجين في اليورين ببضو حيكون مرة تالي ايوه عايزك توصلي للنقطة دي ان احنا عندنا اليوروبايلينوجين is colorless dark color of urine نتيجة الconjugated bilirubin مش نتيجة اليوروبايلينوجين بس لون تاني في الفيسس ثاني اليو بينزل في عشان هو بيحصل له اكسديشن ويتحول للاسترو خلاص هي هيزميكو بتقول ان اليورو باينوجين هو حتى لو مش موجود هيته ولا يعني انا عايزه اوصل ان اليورو باينوجين ده كلر ليس الدارك كلر دول في الاسترات كوندس نتيجه الكونجوجاتد بيليروبين <تصفيق> طيب اللي يكون اللي هو البري ما هيكون اليورين اليورين هو ممكن قبل ما تظهر النوظ حد هي بنقول بري هي قبل ما هتظهر النوظ طيب اسمها بري التريك لا ليه بري التريك ليه بسبب الهرمون ده اه بري بتاعت جونبس مالها ان هي هيبقى فيها لا هيبقى زايد اليوروبيلينوجين والذين هيبقوا زايدين لان انا قلتلك نقدو صلوهم اتنين وبقوا عشرين اربسيز هيزيد اليوروبيلينوجين ويده اللي ما بينزلش فيه يوروبيلينوجين فيه بستول اللي هو عبارة عن الاستراكتوت بس خلاص واضحة كده يبقى ديات اللي هي عالتلاتة جوندوس اللي هي بريه هباتك هباتك وبسط هباتك سيد يبقى نفرق ان في حاجه اسمها كونجوجيتد بيلي روبين اللي هو ووتر انسولبل ما في اليورين الكونجوجيتد بيلي روبين ده ووتر سولوبل وبينزل في اليورين وبيخلي لون اليورين داب اهيت اليورو بايلينوج ده كالرليس كالرليس بس ما بينجيش في اليورين في حالات الاوبستراكتد جالز لان في حاجه قافله خلاص خلص انما بيبقى زياده مع البريهيباتيك والهيباتيك قبل ما تبقى كومبليت اوبستراكشن كده خلاص وضحت يا دكت الأخيرة بقى اللي هي كان استنى <تصفيق> لها كلمة كيردكترس دي أنا قلت إن المفروض إن هو نيونيتا في سيولوجيكا الجوندوس يعني إيه إن هو بيبي بيتولد وبعد شوية بيجيره جوندوس بيما إياش مشكلة خاصة المشكلة إن الكريتيكا بتاع البنيروبين اللي هو بيبقى في الأطفال اللي هو 15, 15. لو زاد عن 15 ووصل إلى 20 اللي هو الانتونجيوديت البنيروبين ده ممكن يؤدي له الى ديستراكشن اوف ذا برين يعني برين يعني ينتهي البرين بتاعه ليه لان البرين المفروض في الأضل في حاجه اسمها بلاد برين بارير يعني ايه بلاد برين بارير يعني, يعني في هو مش بارير بارير في الحصيله التخزين هم يعني بيمنع ظهور هي توكسين صلص في الأطفال لا ما بيبقاش فيه البلات برين بارير ده هبي الثالث من السهل ان يخش من انكونجوجيتيك بالروبيت الى البرين سيل ويعمل لها ديستراكشن انت كلمه كارنك درس ده اللي هو ديستراكشن اوف برين سيل اوف باي هاي انكونجوجيتيك بالروبيت لو وصل الى 20 الكري... عشان كده بقول كريتيكال اللي هو 15 يبقى لو وصل 15 نلحق نبلغ ان هو خلوا بالكم ممكن البيبي ده يفصل يبقى يحصل له بيرنال برينس يبقى كريتيكال 15 بيحصل له اللي هي <تصفيق> خلاص umm... كده اللي هي كارنيكترس هاي الاشاره ديت اللي هي بنقول ان المفروض في نيو بورن نورمالي او فيسيولوجيكالي اي واحد بيبي مولود طبيعي انه هو بتولد في خلال اليوم الاول ويرقى لونه عادي زي بابا وممتو عادي خلاص تاني يوم وثالث يوم يبدأوا يقولوا اه اه النونه اسفر جالوا صفر اه دي مش مشكلة خالص اسمها اليونيتا الفيسيولوجيكا جون بتاخد وقتها اسبوع ولا حاجة وتخلاص خلاص خلاص خلاص حتى بتلاقي اليورين بدأ يبقى لونه دي بقلاشنان لما ديبه ديبه ان شاء الله تبقوا تعملوا عليه التجاهل بعد كده بنقول لو الانكول جيوجيتد بيليروبين على اكتر من 15 ده بيبقى فيه مشكله لانه لو وصل ل 20 هيحصل فيه دامج اوف في ذا برين سيب نتيجه اماتور بلاد برين بار ده معناه انه لو البيليروبين وصل ل 20 او أكتر في القعد سيرم فيش مشكله مش مفيش مشكلة هو عنده, عنده مشاكل اكتر من يحصل فيه brain damage. يعني بس انا بقوله على مستوى brain damage الادلت مش هيحصل له المشكلة دي لانه هو عنده blood برين damage الاطفال الميوميت مش عندهم بيبقى عندهم immature blood brain barrier immature يعني لسه ما بقاش mature فبيتتالي بيجيلوا حاجة اسمها كارنكترس اللي هي كارنكترس اللي هي معناتها brain cell nuclear damage become damaged due to unperjugated Okay, in infant due to their immature blood-brain barrier okay, at beliruban level approaching يعني كلمة approaching يعني muscle issues عشان كده معرفة من سرينج قلت اللي هو 15 طيب it may result in cerebral pulsing deafness augmenter retardation طيب high level uh, of beliruban less likely to cause brain damage in other due to natural barrier in the brain, blood -brain barrier in the brain حاضر طيب المفروض في النهايه المفروض ده, ده, ب... ده فور فالي بس انتوا عاملين فالي في المحاضره اكتر يعني ده ده عادي ممكن دي فيه يعني مش سهل فيه في الاختبار يعني هو دايما من بيني بقى لو عنده بيني رو ان هوش يعني تطور البيسيولوجيكال جونز ممكن بيعملوا له فوتو صرع يعني ايه فوتو صرع هو بيحطوا تحته دول لان انا كسرني لان عشان كده قلت في البينرومين الاول خالص لازم السامبل اعمل لها بروتكشن من اللايت فا واي من التريتمنت ان هو لو البيبي ده عنده البينرومين عالي اول حاجه بيعملوها ان هم بيحطوه تحت الفوتو صرع الفوتو صرع يعني من تحت خلاص كده بس طبعا زي ما انتم شايفين كده هحط حاطين ايه عشان اللايت ده بيكسر اللي ممكن يعمل دمج لل يا حاج هو ده بالمنظر في المفروض في كيس 1 2 بس طبعا ديت مش هقولها الا لما انتم تقروا المحاضرتين على بعض والمره الجايه نحلهم ما حدش يهم المكان قول ايه يا ابونا لا مش هم ورد بذلك يعني هم ورد ماشي لو احد عايزي ببرا يقول لهم فكرة برضي عملهم هم خلاص حد الضربة يا مريم جان معايا سي نوتي كويس طب اا شروء لا شروء اني قاعد <تصفيق> انشر الاشخاص اللي اثنين اللي قدام بقى قدامهم هم الاثنين اللي جنب جنب انتوا تعرفوا <تصفيق> اسمهم خلاص دي انا هاوروبا بلاستيك طب اا شروء شروء ايه لمانتين ده رقم واحد ورقم 2 والستات دي رقم 2 ان ما تكتبليش خلاص حاضر يعني حضري المنوع ايا كان مش ما تكتبيش عندهم حاضر خلاص كده خوله اسراء حاضره رغد بلقي حضرة. مروه مصر. ميعاد ولمى غاده حاضره بشاير. داليا دنيا سارة سندس رينيم هودا اسما رجاء أميمة أسيل ريهام رغد زين رؤية روزان حاضر أمل مريم هند, ماريا حاضر. حاضر. هند المالكي. آه المالكي سجا حاضر هود روان غيداء هيدا افنان حاضر. Gugiih da. Yup. Bashiair. willa. Nura. Ghadir. Ghadir. Ghadir is an amazing sheath. Rahaf Jaiid. Mariam زه بروگت اسمت. زييد زييبه اه انا شايفه البار